ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في الدرس الماضي أو في أواخر الدرس الماضي عن مبحث القرآن الكريم وعن قول المصنف عليه رحمة الله وأن جاء مع جبريلي من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه القديم أعي الورى بالنص يا عليم وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيعوا سورة من مثله كذا وما هو آخر ما ذكرناه نعم كلامه سبحانه طيب قال المصنف كلامه أضاف الكلام إلى الله عز وجل وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف فالله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء كما قال ابن قيم رحمه الله والله ربي لم يزل متكلم وكلامه المسموع بالآذان صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله فالله تعالى يتكلم متى شاء وصفة الكلام من الصفات الاختيارية التي تكون تحت مشيئة الله عز وجل فمتى شاء تكلم فهو يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى وبما شاء سبحانه وتعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل الله يقول والقول والكلام بمعنى واحد قال الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل وقال عز وجل وكلم الله موسى تكليما وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك فالله تعالى كلم موسى فسمي موسى بكليم الرحمن لأن الله كلمه سبحانه وتعالى قال المصنف كلامه سبحانه سبحانه سبحان على وزن فعلان سبحان وهو اسم مصدر واسم المصدر هو الذي لا يحتوي على حروف مصدره فهو سبح يسبح تسبيحا سبحان التسبيح هو المصدر اسم المصدر سبحان كلمة سبحانه لا تحتوي على جميع حروف المصدر تسبيح فسمي هذا اسم مصدر اسم مصدر سبحانه أي منزه التسبيح هو التنزيه التنزيه عن المعايب والنقائص والتنزيه عن مشابهة المخلوقين فهو منزه عن كل عيب ومنزه عن كل مماثل ومناظر فلا تجعل لله أنداداً وأنتم تعلمون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إله مع الله هو الواحد تبارك وتعالى لا مثيل له ولا نظير له ولا نديد له وهو كامل سبحانه في كل شيء له الكمال في كل خلقه في كل أمره سبحانه وتعالى ووصفه كلامه سبحانه قديم الهاء هنا ضمير هذا الضمير يعود إلى القرآن وأن جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه ما جاء مع جبريل وهو القرآن قال المصنف هو كلامه قال المصنف قديم يعني أن القرآن قديم أن القرآن قديم وهذا باطل ليس بالصحيح القرآن ليس بقديم القرآن ليس بقديم بل أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المواقع بل هو محدث كما قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فالله عز وجل أخبر أن هذا الذكر محدث أي أحدثه الله تعالى وتكلم به حينما أراد أن يتكلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قال الله تعالى هذه الايات وامر جبريل أن ان يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد قال هذا قبل ذلك سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها هذا متى قاله الله تعالى قاله سبحانه وتعالى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة النبي عليه الصلاه والسلام لم يقل هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل هذا قبل أن تجادل المرأة النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها المظاهر ولهذا قول المصنف قديم هذا خطأ وباطل أما ان كان المصنف يقصد قديم يعني أن صفة الكلام قديمة فهذا حق الله تعالى لم يزل متكلمة كما قال ابن قيم والله ربي لم يزل متكلم يعني يتكلم بما شاء وهذه الصفة أزلية وأبدية كما أنه رحيم وتعالى وهذا وصف له عز وجل فهو كذلك يتكلم بما شاء قبل أن يخلق الخلق وهو يتكلم بما شاء وبعد أن يخلق الخلق أو بعد أن خلق الخلق أيضا يتكلم بما شاء وإذا فني الخلق وكل من عليها فان أيضا يتكلم ويقول أين الجبارون أين المتكبرون فلا يجيبه أحد ويقول لمن الملك اليوم بعد أن يهلك جميع العباد يقول لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد فيجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار لله هو يجيب نفسه سبحانه وتعالى الجبارون هلكوا والمتكبرون هلكوا كلهم ماتوا وقضوا وفنوا كل من عليها فان ويبقى وجه, ربك ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فإذا فنوا ناد الله تعالى في أرجاء ملكه لمن الملك اليوم فلا أحد يجيب ثم يجيب نفسه بنفسه قائلاً سبحانه وبحمده لله الواحد القهار إذن قول مصنف كلامه سبحانه قديم يعني أن القرآن كلام الله وأن القرآن قديم نقول هذا ليس هذا الكلام ليس بصحيح وإنما القرآن أحدثه الله عز وجل وتكلم به في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وشاهد ذلك قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون فأخبر الله تعالى أنه أحدث هذا القرآن وتكلم به سبحانه وتعالى حينما أراد أن يوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كلامه سبحانه قديم أعي الورى بالنص يا عليم أعي الورى أعي من العياء وهو التعب أو شدة التعب والنصب كما قال الله عز وجل الله الذي, خلق وما الله الذي خلق سبع سماوات ألم ترى أن الله أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم, ولم يعي بخلقه بقادر على أن يخلق مثلهم لم يعي أي لم يتعب ولم يمسسه نصب بخلقه لهذه السماوات كما قال الله عز وجل لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب يعني من تعب ونصب قال أعي الوراء يعني أتعب الوراء ويقصد بالوراء هنا كفار قريش البلغاء الفصحاء الذين يعرفون دقائق معاني لغة العرب فتحداهم الله عز وجل بهذا القرآن العظيم تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن كاملا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي ضهيرا أي معينا لو تعاون أهل الأرض كلهم فصحائهم وبلغائهم وأدبائهم وشعرائهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله وتحداهم الله أن يأتوا بعشر سور فقط قل فأتوا بعشر سور مفتريات فلم يستطيعوا على قوتهم في اللغة العربية وفي ثم تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بسورة واحدة قل فأتوا بسورة من مثله سورة واحدة عاجزوا أن يأتوا بسورة سورة وإذا قلنا سورة سواء من الطوال أو من القصار وأقصر سورة س إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبد لم يستطيعوا أن يأتوا ولو كسورة الكوثر أعجزهم ذلك تماما لأنه كلام رب العالمين تنزيل من عزيز حميد سبحانه وتعالى أحكم هذا القرآن إحكاما فقال كتاب أحكمت آياته وفصله تفصيلا فقال ثم فصلت من لدن حكيم خبيرا بحيث لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله كتاب الله عز وجل أو بعض كتاب الله تبارك وتعالى بل تحداهم أن يأتوا بما هو أذنى من سورة فليأتوا بحديث مثله حديث يعني لو أقل من سورة أيضا لم يستطيعوا لم يستطيع. فتحداهم الله عز وجل وأعجزهم إعجازاً تاماً وليس قال أعي الوراء أعياهم وأتعبهم وأضناهم ومن جاء منهم ليعارض القرآن أضحك عليه الصغار والصبيان كمسيلمة الكذاب الذي سمى نفسه برحمن اليمامة وزعم أن الله أوحى إليه فأخذ يعارض القرآن بكلام يزعم أن الله أوحى به عليه فكان الأطفال والصغار يضحكون من كلام مسيلة مثل كذا نقر ما شئتي أو نحو ذلك من العبارات التي أضحكت عليه العباد أما كتاب الله عز وجل من سمعه لا يستطيع أن يضحك بل من سمع كتاب الله تعالى ولو كان غير عربي حتى من غير العرب من الأعاجم إذا سمعوا القرآن خشعوا وأنصتوا حتى الجن لما استمعوا إلى هذا الذكر أنصتوا وتعجبوا من هذه البلاغة ومن هذه الفصاحة ومن هذه المعاني الكبيرة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إِنَّا سمعنا قُرآنًا عَجَبًا تعجبوا من هذا القرآن ومن فصحته ومن بيانه ومن بلاغته ومن معانيه العظيمة فتوقفوا واستمعوا وأنصتوا لهذا القرآن وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون قرآنًا فلما حضروه قالوا أنصتوا وقفوا ينصتون لأنه كلام لم يسمع مثله من قبل ولا ألفوه في حديثه ولا أشعر الشعراء بل كان العرب يقولون أن أعظم الشعراء شعرا يعلمه ويساعده على شعره جن كان هذا اعتقاد شائع عند العرب أن الشعر إذا كان كلامه شعره جزم وسلس ويحمل معاني كبيرة كانوا يعتقدون أن هذا الشاعر لديه جن يعلم هؤلاء الجن الذين يزعمون أنهم يعلمون الشعراء الشعب الشعر هؤلاء الجن وقفوا متعجبين من كتاب الله عز وجل ومن القرآن العظيم فقالوا عجبا تعجبا وهذا من أدل الدلائل على أنه كلام الله تعالى ليس بكلام البشر أعي الورى بالنص من الله تعالى تحدى قل فأتوا بسورة من مثله هذا نص يتحدى الله عز وجل به جميع البشر أن يأتوا بمثل هذا القرآن يا عليم العليم هو الله تبارك وتعالى ومن تمام علمه أنه جاء بهذا القرآن الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله مع أن القرآن مكون من حروف, العربي من حروف العرب من حروف العربية الأبجدية المعروفة وهي حروف يحفظها الكبار والصغار ومع ذلك ركب الله هذه الحروف سبحانه وتعالى أو تكلم الله عز وجل بهذه الحروف بكلام لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله قال وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع سورة من مثله ليس في طوق الورى في طاقة الورى الورى هم البشر والخلق ليس في طاقة العباد من أصله قوله من أصله أراد أن يرد المصنف رحمه الله على أهل الصرفة من هم أهل الصرفة؟ هؤلاء جماعة من الناس من المعتزلة قالوا العرب كان بإمكانهم أن يأتوا بمثل سورة من سور القرآن هؤلاء طائفة من المعتزلة قال العرب الفصحاء البلغاء كانوا يستطيعون بمقدورهم أن يأتوا بسورة من مثل سور القرآن لكن الله صرفهم عن ذلك لكن الله صرفهم كما صرف عن يوسف عليه الصلاة والسلام السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء من الذي صرف عنه السوء والفحشاء الله تبارك وتعالى صرف عن يوسف عليه الصلاة والسلام القبيحة والفاحشة قالوا فكذلك صرف الله تعالى كفار قريش عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن صرف الله عقولهم أن يفكروا في ذلك وإلا لو أرادوا لفعلوا هؤلاء من هؤلاء طائفة من المعتزلة يقولون بالصرفة أن الله صرفهم وحتى على القول بأن الله صرفهم فإن هذا إعجاز إعجاز على كمال قدرته تبارك وتعالى أن أعجزهم أن يفكروا مجرد التفكير في هذا الأمر نقول هذا الصرف لهم هو في ذاته إعجاز لم يفكر أصلا لانقطاع أن أملهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن لكن هذا قول ضعيف بل وضعيف جداً بل كما قال بعض أهل العلم هذا القول فيه نسبة العجز إلى الله تبارك وتعالى أن يأتي بكلام لا يستطيع أحد أصلاً أن يقول مثله لأننا إذا قلنا بالصرفة إذا قلنا بقول بعض المعتزل بالصرفة فمعناه أن كفار قريش يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن لكن الله صرف هل يسك ذلك؟ ولكن نحن نقول هذا فيه عجز لله عز وجل هل الله عاجز أن يأتي بكلام لا يستطيع أحد أن يقول مثله قولهم بالصرفة فيه نوع من نسبة العجز إلى الله تعالى ولهذا نقول كما قال المصنف وليس في طرق الورى من أصله ليس بالصرفة بل من الأصل لو أرادوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يستطيعون الدليل أنهم انحاولوا فعلا كمسيلمة الكذاب وغيره حاولوا فعلا أن يعارضوا هذا القرآن فلا بيستطيعوا وهذا ينفي قول أهل الصرفة هذا ينفي قول أهل الصرفة فنقول لا يستطيعون لابتداءا ولا انتهاءا حتى لو أرادوا ولو اجتمعوا كما قال الله عز وجل قل لئن اجتمعت هنا يقرر الله تعالى أن هذا الأمر ممتنع من أصله لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله حتى لو تحققت اجتماعهم كلهم من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا وهذا يرد القائلين بالصرفة يرد قول القائلين بالصرفة قال أن يستطيعوا سورة من مثله أن يستطيعوا استطاعة بلاغية. أن يستطيعوا استطاعة بلاغية ليس استطاعة إرادية كما قال أهل الصرف أهل الصرف قالوا لا يستطيعون إرادة لأن الله صرف إرادته على أن يأتوا بمثل هذا القرآن نحن نقول كلا إنهم لا يستطيعون بلاغة بلاغتهم لا تسعفهم وفصحتهم لا تعينهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أن يستطيعوا سورة من مثله قال الأنصنف رحمه الله أن يستطيع سورة من باب أولى أن لا يستطيع أكثر من سورة وإذا قلنا لا يستطيعون أن يأتوا بمثل سور القرآن أو بمثل سورة واحدة من سور القرآن فإن هذا شاهد على أنه كلام الرحمن تبارك وتعالى لأن الخلق يقلد بعضهم بعضا ويحاكي بعضهم بعضا والشعراء تجد من يقتبس من عبارة الآخر ومن ومن ينظم من الشعب بمثل مع المعنى الذي نظمه صاحبه من الشعراء الأوائل لكنهم لم يستطيعوا أن يحاكوا كتاب الله تبارك وتعالى أو أن يأتوا بمثل هذا القرآن بعض المبتدعة كالأشاعر مثلا قال القرآن كلام الله تكلم به في نفسه وأما المقروء والمسموع اليوم ليس هو كلام الله وإنما هذا خلق خلقه الله عز وجل في غيره خلق الله القرآن في جبريل فأوحى به جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام وهذا قول باطل ومردود برده الامام احمد والامام الشافعي والامام سفيان بن عيينه والامام سفيان الثوري والامام عبد الله بن المبارك وغيرهم من أهل العلم الذين شهدوا هذه البدعه المنكره وقال القرآن كلام الله بحرفه وصوته القران كلام الله بحرفه وصوته والله تعالى تكلم بالقران بحرفه وصوته وسمعه جبريل والله عز وجل كلم موسى وموسى سمع كلام الله تبارك وتعالى والله عز وجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم في الإسرائي والمعراج وقال يا محمد إنهن خمس وإنهن خمسون والنبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله تبارك وتعالى صوتاً وحرفاً وحينما نقول بقول المعتزلة بأن القرآن كلام الله تكلم به في نفسه ولكن لما أراد أن يسمعه لغيره خلق كلاماً أسمعه لغيره نقول هذا فيه نسبة العجز إلى الله تعالى أنه لا يستطيع أن يتكلم كلاماً يسمعه خلقه والعياذ بالله مع أنه على كل شيء قدير وهو قادر على كل شيء وإذا كان قادراً على كل شيء فلا ينبغي أن تمتنع صفة من صفاته أن يريها لعبد من عباده أو لاحد من خلقته قال المصنف وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا ليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا بجسم تعالى ذو العلا هنا الإمام السفارين رحمه الله تأثر بمنهج المتكلمين وهذه العبارات من منهج المتكلمين أو من طريقة المتكلمين لفظة الجوهر ولفظة العرب ولفظة الجسم هذه الفاظ الثلاثة لم ترد عند السلف الصالحين لم ترد عند الصحابة رضوان الله عريم ولا عند التابعين كسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وغيرهم ولا عند أتباع التابعين ولا عند غيرهم من الأكابر من السلف الصالحين ولم تأتي أيضاً هذه الألفاظ في كتاب الله عز وجل لم يقل الله تعالى في القرآن عن نفسه بأنه ليس بجوهر ولقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ذلك لم يأتي حديث لا حسن ولا صحيح ولا ضعيف بل ولا موضوع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليس بجوهر أو ليس بعرب. أو ليس بجسم ولهذا أهل العلم استنكروا استخدام هذه الألفاظ لأنها ألفاظ غير شرعية لا يليق وصف الله تبارك وتعالى بها لأن باب الصفات كما تقدم معنا مرارا باب غيبي باب مبني على الغيب لا نعلم عن الله عز وجل من أسمائه ومن صفاته ومن أفعاله إلا ما أخبرنا الله تعالى عن نفسه كما قال الله عز وجل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا عقولنا لا تستطيع أن تدرك اسماء الله وصفاته ولهذا العلم بباب الأسماء والصفات لا يكون إلا عن طريق واحد وهو طريق الوحي بالوحي كتاباً وسنة نستطيع أن نعرف اسماء الله عز وجل وصفاته بدون هذا الوحي ليس لنا سبيل ولا طريق أن نتعرف على ربنا تبارك وتعالى ولا بد لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة أن يتعرف على صفات الله تبارك وتعالى حتى يستطيع أن يدخل الجنة لأن هناك امتحان يا إخوان هناك امتحان يوم القيامة وهو آخر امتحانات امتحانات العباد هناك امتحان في يوم القيامة لهذه الأمة تحديدا هذا الامتحان لهذه الأمة تحديدا من عرف اسماء الله عز وجل وصفاته اجتاز هذا الامتحان بنجاح ومن لم يعرف اسماء الله وصفاته او انكرها او عطلها او اولها فانه لن يستطيع ان اجتاز هذا الامتحان في الصحيحين عن ابي سعيد الخذري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم السابقون أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ثم يقال من كان يعبد شيئاilling فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت ويقال النصارى ماذا كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد فيقال لليهود ماذا كنتم تعبدون فيقال كنا نعبد عزيرا ابن الله فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد ماذا تريدون فيقال عطشة نريد ماء فيتراء لهم سراب فيذهبون فيقاعون في جهنم العياذ بالله ثم يقال للنصارى ماذا كنتم تعبدون فيقال كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد ماذا تريدون فيقولون عطشة نريد ماء فيتراء لهم سراب فيذهبون فيتسقطون في جهنم وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيقول الله عز وجل لهم ماذا تنظرون يعني ماذا تنتظرون الناس كلهم ذهب كلهم انصرف إلى حال سبيل النصارى ذهبوا إلى سبيلهم إلى جهنم اليهود ذهبوا إلى سبيلهم إلى جهنم عابدة الشمس تأتي الشمس يوم القيامة إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم فتأتي الشمس من كان يعبد شيئا فليتبعه تأتي الشمس فيتبعها عابدة الشمس فتذهب الشمس فتقع في النار فيقعون وراء يأتي عابدة العجل فيتطلق بهم العجل فيتبعون العجل فيقعون يأتي عبدة اللات عبدة العزة عبدة هبل عبدة ذي الخلصة وغيرها من الأوثان والأصنام كل من كان يعبد شيء سيأتي هذا الشيء من قيامة ثم ينطلق ويتبعونه وفيقع بهم في جهنم يقال لهذه الأمة ماذا تنظرون فيقولون ننظر ربنا أي ننتظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتي ربنا فإذا جاء ربنا عرفنا في رواية فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي يعرفون فيأتيهم الله في, في ماذا؟ في صورة غير الصورة التي يعرفون ما هي الصورة التي يعرفون؟ هي هذه الأسماء والصفات التي نقررها في هذه المجالس عباد الله يأتيهم الله في صورة غير الصورة التي يعرفون الحديث صحيح البخاري ومسلم أي هناك صفات محددة لله تبارك وتعالى بيّنها في كتابه وفي سنة نبيه بيّن الله هذه الصفات لأم لأهل الإيمان ليعرفوا ربهم يوم القيامة فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم في ماذا غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لماذا استعاذوا به لأنهم يعرفون صفات الله يعرفون أوصاف الله تعالى ف وهذه الصورة التي رأوها ليست هي الأوصاف التي ذكرت لهم في القرآن الكريم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتي ربنا فإذا جاء ربنا عرفنا فيقال هل بينكم وبينه آية فيقولون نعم فيقولون ما فيقال فيقول لهم ما هي فيقولون الساق فيكشف الله تعالى عن ساقه سبحانه فيخرون له سجدا وكلما جاء المنافق ليسجد خر على قفاه فكلما جاء المنافق ليسجد خر على قفاه فيضرب الله تعالى بينهم بسور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب هذا آخر امتحان وابتلاء لأهل, لأهل الإيمان يوم القيامة أن يعرفوا ربهم في الدنيا أن يعرفوا الطريق إلى ربهم وأن يعرفوا أوصاف ربهم في الآخرة سيمتحنون امتحانا آخر أن يعرفوا ربهم كما أنهم في الدنيا عبدوه لابد أن يعرفوا أسماءه وأن يعرفوا صفاته تبارك وتعالى على وجه البيان على وجه التفصيل حتى يعرفوه يوم الطيام وإلا فتنوا وهذه فتن تتعلق بمعاني الإلهية والربوبية فتن تتعلق بمعاني الإلهية والربوبية مبدوءة بعمب concانبير عكون في الدنيا من عبد الأوتان والأسلام في الدنيا هذا لم يعرف ربه ثم تختم في الدنيا بظهور الدجال الذي ينتحل صفات الله عز وجل كما سبق معنا فيأتي في الدجال يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتمبت ويحمل معه جنة ونار وجنته نار وناره جنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ويحي من شاء الله عز وجل أن يحيه الدجال من الموت فيقول فيأتي للرجل المؤمن فيشقه بثنين فيقول له قم فيأتي الرجل ويقوم ويتهلم ويدعي الألوهية والرب فيفتتن به طائفة من الناس الذين يفتنون به لم يعرفوا ربه الذين يفتنون به لم يعرفوا ربه أقصد لم يعرفوا اسماء الله وصفاته ولهذا في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم لا يخفى عليكم وفي رواية إن الله لا يخفى عليكم وإن ربكم ليس بأعور وأشار إلى عينه عليه الصلاة والسلام وإن الدجال أعور عين اليمنى ماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم العلامة الفارقة؟ الصفات باب الصفات هو العلامة الفارقة التي تفرق لأهل الإيمان في آخر الزمان أن هذا الدجال وأنه ليس هو الرب مع أن الدجال يأتي بأمور خارقة ويفعل أشياء مستقر عند أهل الإيمان أنه لا يفعلها إلا الله تبارك وتعالى لكن ليست هذه الخوارق هي العلامة الفاصلة بين الرب وبين الخلق إنما العلامة الفاصلة الصفات صفات الله تبارك وتعالى وصفات المخلوق صفات المخلوق صفات نقص والصفات الخالق صفات كمال فكانت العلامة التي ردنا النبي إليها لنعرف الدجال ونعرف بأنه ليس هو الرب صفة العين كما سيأتي معنا مصدر ذلك عند كلام المصنف لصفة العين لله تبارك وتعالى قال النبي صلى إن ربكم ليس بأعور ليس بأعور وأشار النبي إلى عينا أن هذه عين حقيقية ليست كما يقول بعض الناس عين بمعنى إحاطة أو علم أو نحو ذلك مما سيأتي تفصيله وتبيينه بإذن الله عز وجل في الدرس القادم إذن لا بد لنا أن نتعرف على هذه الصفات لنعرف ربنا ولنأمن من فتنة الدجال في الدنيا ولنسجد لله عز وجل يوم أن عن ساقه سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نعود فنقول باب الأسماء والصفات باب يتوقف على الوحي من القرآن الكريم ومن سنة النبي عليه أفضل الصلوات وأسكى التسليم المصنف قال ليس ربنا بجوهر ولا عرض فنقول هذه الألفاظ لم تستعمل لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة استعمل هذه الألفاظ المتكلمون من المعتزلة وغيرها والاشاعره ونحوه بعضهم استعملها على وجه باطل وبعضهم استعمل هذه الالفاظ ليثبت حقا وبعضهم استخدم هذه الالفاظ لحق وباطل معا ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم وتبعهما ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية ثم تابعهم عامة أهل العلم بعد ذلك قال ولفظة العرض والجوهر والجسم لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة وهي ألفاظ مجملة تحتمل معنا حقا ومعنا باطلا فمن أثبتها أثبت ما فيها من الباطل ومن نفاها نفى ما فيها من الحق فلا حاجه لنا باستعمارها فلا حاجه لنا باستعمارها المصنف قال ليس ربنا بجوهر الجوهر هو كل ما يقوم بذاته كل شيء يقوم بذاته فهو جوهر العرض هو كل ما يقوم بغيره بعض أهل العلم قالوا لفظة الجوهر لفظة ليست عربية أصلا ولا مدلول لها في لغة العرب أصلا ولكن على القول بأنها لفظة عربية قالوا الجوهر هو كل ما قام بنفسه والعرب ما قام بغيره قل نحن مستغنون عن هذه الألفاظ بلفظة القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ما معنى القيوم؟ قائم بنفسه قائم على غيره كما سبق معنا مرارا قائم بنفسه غني عن خلقه ليس محتاج لعرش يحمله ولا لملائكة تحمل عرشه ولا لسماوات تؤوده وتحفظه ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وليس بمحتاج تبارك وتعالى إلى شيء من خلقه كما قال قال امام الطحاوي رحمه الله ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق بل هو الخالق قبل أن يخلق الخلق تبارك وتعالى قبل ان يخلق الخلق هو الخالق ومن اسماءه الخالق تبارك وتعالى وبعد ان خلق الخلق لم يستفد شيئا سبحانه وتعالى لم يستفد صفه لم تكن موجوده عنده بل هو الخالق قبل أن يخلق الخلق وبعد أن يخلق الخلق وهو الرازق قبل أن يرزق الخلق وبعد أن يرزق الخلق وهو المحيي قبل أن يحيي الخلق وبعد أن يميت الخلق سفاته أزلية تبارك وتعالى لفظة الجوهر كما مر معنا لفظة مبتدعة فننزو ألسنتنا عن استعمالها وإن كان المعنى الذي يريدونه معناً حقاً وهو القائم, القائم بنفسه والله قائم بنفسه كما قال القيوم والقيوم في لغة العرب القائم بنفسه المستغني عن غيره إلا أن لفظة الجوهر لا حاجة لنا بها لا حاجة لنا بها. فلو كانت هذه اللفظة يحبها الله عز وجل ويحب أن يوصف بها لوصف بها نفسه ولوصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم لكن الله تعالى لم يصف نفسه بجوهر ولا وصفه نبيه بجوهر فعلمنا يقينا أن هذه اللفظة لا يحبها الله عز وجل ولو أحبها لا وصف بها نفسه المصنف قال ليس ربنا بجوهر وهذا يحتمل أحد معنيين هذا يحتمل أحد معنيين الأول الأول ليس ربنا بجوهر أن ينفي أن الله تعالى قائم بنفسه لأن معنى جوهر ما هو الجوهر قلنا القائم بنفسه المسنف قال ليس ربنا بجوهر يعني ليس ربنا قائم بنفسه فنقول ليس هذا مراد المسنف يقينا يقين المعنى الثاني ليس ربنا بجوهر أي لا نقول أن ربنا جوهر أو ليس بجوهر لا ننفي هذه اللفظة ولا نثبتها لأنها لفظة غير شرعية ونستغني عنها باسم القيوم وهو الاسم الشرعي الذي ارتضاه الله عز وجل لنفسه ووصف به نفسه في كتابه قال ولا عرض ليس ربنا بجوهر ولا عرض العرض قلنا أنه القائم بغيره الإنسان عرض لأن الإنسان قائم بغيره من هو هذا الغير؟ بالله الإنسان قائم بالله ليس للإنسان غناً عن الله عز وجل أبداً هو محتاج إلى الله في بطن أمه ومحتاج إلى الله في أثناء الولادة ومحتاج إلى الله بعد الولادة ومحتاج إلى الله في طلب الرزق ومحتاج إلى الله تعالى في كل شيء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إيشأ يذهبكم ويأتي بخلقٍ جديد. فالعبد الإنسان عرض الله تعالى ليس بعرض ونقول هذه اللفظة أيضا ليست شرعية لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة فنحن غنيون عنها ونستغني عنها بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله هو القيوم تبارك وتعالى وهذا كافي في تنزيه نفسه عن جميع النقائص والمعايب وكافي في أثبات كل كمال له هو القيوم قائما على كل نفس وقائم بنفسه مستغن عن خلقه قال ولا جسم ليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا ليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم جسم هذه أيضا لفظة لم ترد لا في الكتاب ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي كلمة مشتبهة تحتمل معنى حقا وتحتمل معنى باطلا ليس بجسم أي كسائر الأجسام هذا معنى صحيح سبحانه وتعالى وليس بجسم باعتبار هذا المعنى أما إن كانوا يقصدون ليس بجسم أي ليس متصف بصفات فنقول يكون هذا المعنى باطل في هذه الحالة لأن الله تعالى له صفات له صفات أخبرنا عنها في كتابه وفي سنة نبيه فإذا كانوا يقصدون بلفظة الجسم أنه ليس له أوصاف فنقول هذا المعنى باطل وأما إذا قصدوا ليس بجسم أي أنه لا يشبه أو لا يماثل المخلوقين فنقول هذا المعنى صحيح ولكننا لسنا بحاجة لهذه اللفظة أولا لأنها لفظة تحتمل معنا باطلا ثانيا لأنها لفظة غير شرعية لم تردها في الكتاب ولا في السنة ونحن كما سبق مرارا في باب الأسماء والصفات لا نتجاوز الكتاب والسنة أبدا قال المصنف تعالى ذو العلا تعالى أي ارتفع تعالى علوا ذاتيا وعلوا معنويا تعالى سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم ذو العلا أي ذو الرفعة فهو مرتفع تبارك وتعالى عال وبائن من خلقه عز وجل كما سيأتي معه قال المصنف رحمه الله سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد سبحانه قد استوى قد هذه تستخدم للأمر المتحقق للأمر المتحقق الذي لا شك فيه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ فهذه تُستخدم بمعنى الأمر المتحقق المصنف قال سبحانه قد استوى أي أن المصنف يقرر هذا الأمر تقريراً مؤكداً أن الله تعالى استوى وهذا الأمر الاستواء وهي صفة من صفات الله عز وجل جاء تقريرها في القرآن في سبعة مواضع جاء تقريرها في القرآن في سبعة مواضع جاء تقريرها في سورة الأعراف وجاء تقريرها في سورة الرعب وجاء تقريرها في سورة يونس وجاء تقريرها في سورة طのは وجاء تقريرها في سورة الحديد وجاء تقريرها في سورة فقررت هذه فقرر هذا المعنى في سبع مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى وفي هذه السبع مواضع جاءت بلفظ على استوى على العرش كما قال الله عز وجل في طاها الرحمن على العرش استوى وقال ثم استوى على العرش الرحمن وقال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش كلها جاءت بعلاء استوى على العرش استوى على ولغة العرب إذا جاءت استوى متعدية بعلاء فإنها تفيد أربع معاني الأول العلو والثاني الارتفاع والثالث الصعود والرابع الاستقرار لفظة الاستواء إذا عديت بعلا في لغة العرب أفادت هذه الأربع معاني العلو والارتفاع والصعود والاستقرار أما إذا ذكرت بدون تعديه فهي تفيد الكمال والقوة كما قال الله عز وجل عن موسى ولما بلغ أشده واستوى أي كملت رجولته عليه الصلاة والسلام في سورة القصص لما تحدث الله عز وجل عن موسى قال فلما بلغ أشده واستوى أي بلغ القوة هنا لم تعد بعد ما قال واستوى على إنما قال واستوى فقط بغير تعديا فهنا أفادت كمال القوة والرجولة وإذا عديت بإلى فإنها تفيد القصد كما قال الله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان استوى إلى السماء أي قصد السماء فاستوى إليها تبارك وتعالى أما إذا عديت بعلى فإنها تفيد العلوم والارتفاع والاستقرار والصعود وليس هذا المعنى بالنسبة لحق لله عز وجل فقط بل متى ما ذكرت استوى على حتى في حق المخلوق فإنها تفيد العلو والارتفاع والاستقرار قال الله تبارك وتعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا فإذا استويت أنت ومن معك على استواء نوح عليه الصلاة والسلام على الفلك هل هو تحت الفلك أم داخل الفلك أم فوق الفلك نعم أعلى يعني هو صعد على الفلك وأصبح فوق الفلك وأعلى الفلك معي يا إخوان أليس كذلك طيب إذا كان على الفلك هل يكون ثابتاً أن يكون مضطرباً أم استقر فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك وكذا قال الله عز وجل في آية أخرى عن الدواب قال ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه الضمير يعود إلى ماذا إلى الدابة عليه إلى الدابة ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين الاستواء على الدابة خيلاً كانت أو إبلاً كانت أو حمارا كان أو بغلة أو غير ذلك الاستواء على الدابة هل إنسان حينما يستوي على هذا الخير يكون تحت الحصان أم في داخل بطن الحصان أم فوق الحصان فوق الحصان مستقر على الحصان على الحصان وصعد على الحصان أليس كذلك؟ أنا أريد أن أبين أن لفظة الاستواء هذه في القرآن كلها جاءت بمعنى واحد على وطيرة واحدة لم تختلف أذاني. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أبينا محمد على آله وصحبه ومن ولهم ما بعد فقلنا إذن أن لفظة استواء على هذه جاءت في القرآن في حق الخالق وفي حق المخلوق بمعنى العلو والارتفاع وكذلك قول الله تعالى واستوت على الجودي أيضا بنفس المعنى العلو والاستقرار والارتفاع والصعود وهي بنفس المعنى في حق الله عز وجل ثم استوى على العرش أي على واستقر وارتفع وصعد تبارك وتعالى على العرش هي بنفس هذا المعنى ولا خلاف بين أهل العلم من السلف في أن في أن الاستواء يأتي بهذا المعنى وأن هذا هو المعنى المراد في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك وقبله أيضا جاء رجل إلى الإمام ربيع بن عبد الرحمن شيخ مالك عليه رحمة الله سأله فقال يا إمام الرحمن على العرش استواء كيف استواء فقال له الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم وفي رواية الاستواء غير مجهول معلوم وغير مجهول المعنى معنى الاستواء في لغة العرب هو الارتفاع والعلوم والاستقرار والصعود هذا المعنى مفهوم في لغة العرب قال الاستواء معلوم والكيف مجهول الكيف كيف, كيف استوى الله عز وجل مجهول والإيمان به واجب الإيمان بأن الله مستوى على, على عرشه واجب والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا وأمر به فأخرج هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى قال السؤال عنه الرجل سأل عن ماذا عن الاستواء أم عن كيفية الاستواء الرجل سأل عن الكيفية لم يسأل عن معنى الاستواء ولهذا الإمام مالك رحمه الله بدأ إجابته بإثبات المعنى فقال الاستواء معلوم معناه بالنسبة لنا كعرب وفي لغة العرب معلوم معروف تفتح أي معجم من معاجم اللغة العربية لتقرأ معنى الاستواء فيذكر لك أنه العلو والارتفاع والاستقرار لا خلاف بين علماء العربية لذلك أما الكيفية وهي التي سئل الإمام مالك عنها قال له كيف استوى يا إمام فقال الإمام مالك الكيف مجهول الله تعالى لم يخبرنا كيف استوى إنما أخبرنا بأنه استوى ونحن نؤمن بما أمرنا الله بالإيمان به أمرنا أن نؤمن بأنه استوى كيفية هذا الاستواء الله أعلم بها قال الإمام مالك الكيف مجهول وفيه اثبات أن هذا الاستواء بكيفية يعلمها الله تعالى وتليق بجلاله وعظمته لكننا لا نعلم هذه الكيفية بمعنى أن الإمام مالك لم ينكر الكيف لم ننكر أن الله استوى بكيفية يعلمها سبحانه إنما أنكر السؤال عن الكيف كيف استوى الله أعلم لكنه استوى سبحانه وتعالى استواء أن يليق بجلاله ويليق بعظمته نحن لا نعلم كيفية ذلك لكن نعلم بأنه استوى علمنا أنه استوى من كتابه ومن كلامه سبحانه وتعالى وتقدس في سبعة مواضع من كتابه قالوا الإيمان به واجب الإيمان بأن الله استوى على العرش واجب ونقل الإمام أبو عمر بن عبد البر الإجماع على أن الله استوى على العرش استواء حقيقيا وكذا نقل الإجماع شيخ الإسلام بن تيمي وغيره من أهل العلم أيضا نقلوا الإجماع على هذا المعنى قال الإمام بن قيم رحمه الله في نونيته وله عبارات عليها اربع قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد على وقد ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع وابو عبيده صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره اجرى من الجهمي بالقران والأشعري يقول حقيقه والاشعري يقول تفسير استوى بحقيقه استولى على الاكوان يعني ابن قيم رحمه الله يقول وأبو عبيدة صاحب الشيباني الشيباني هو محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى وأبو عبيدة من أصحاب محمد بن الحسن قال وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أي أن الله تعالى صعد وعلى وارتفق قال أدرى من الجهمي بالقرآن أدرى من من؟ من أتبعوا الجهمة ابن صفوان أدرى من الجهمية, الجهمية أنكروا أن الله استوى أصلا والعياذ بالله أنكروا ذلك جملة وتفصيلا قالوا لم يستوي على خانقه والعياذ بالله وهذا تكليب للقرآن الله يقول الرحمن على العرش استوى وهم يقولوا لم يستوي الله يقول ثم استوى على العرش الرحمن وهم يقولوا لم يستوي مقيم يقول هذا أئمة العلم وأهل العلم وأئمة السلف أدرى من هذا الجهمي الجاهل الخبيث الذي يحرف كلام الله تعالى ويكذب كلام الله عزه ثم قال والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى على الأكوان الأشاعرة يحرفون الكلم عن مواضعه وسلفهم في ذلك الجهمية الجهمية قالوا استوى بمعنى استولى ليس استوى بمعنى استولى قالوا استوى بمعنى استولى استوى على العرش يعني استولى على العرش والأشاعر جاؤوا فتبعوا الجهمية في هذا فقالوا استوى بمعنى استولى وهذا القول الباطل هذا القول الباطل من وجوه الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى ليس بعاجز أن يقول الرحمن على العرش استولى هذا الحرف الذي زادوههم الله تعالى ليس بعاجز أن يذكر هذا الحرف سبحانه. الله تعالى قال استوى وهم قالوا استولى نصدق من؟ نصدق الله عز وجل أن نصدق هؤلاء الأشاعر والجهوية بل نصدق كلام الله تعالى ثانيا. أن العرب لا تعرف ولا تفسر ولا تف... ت... تؤول استوى بمعنى استولى أبدا هذه كتب اللغة العربية منشورة ومطبوعة وموجودة لا يوجد ولا في كتاب واحد لم يقل سيبوي ولا الفراء ولا الخليل بن أحمد ولا محمد بن العلاء ولا غيرهم من علماء اللغة العربية لم يقل أحد منهم أن استوى بمعنى استولى ما قال هذا أحد أبدا من علماء اللغة العربية فهم حقيقة جاءوا في لغة العرب بمعنى لا تعرفه العرب أصلا ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لم يقولوا استوى بمعنى استولى وهم أدرى منا وأعرف منا بالله تبارك وتعالى والجهمية والأشاعر في هذه المسألة شابه اليهود شابه اليهود اليهود حرفوا القرآن حرفوا كلام الله عز وجل وأضافوا حرفاً لم يأمرهم الله تعالى بإضافته الله عز وجل قال لليهود وإذ, قل وإذ قلنا دخلوا هذه القرية سجداً وقولوا حطة قولوا حطة نغفر لكم خطيئاتكم فدخلوا الباب بأقفائهم على ظهورهم جاءوا يمشون على الوراء وقالوا حمطة ما الفرق بين حطة وحمطة؟ النون لماذا الله تعالى قال لهم قلوا حطة فقالوا حمطة حرفوا كلام الله وبدلوا كما الجهمية الله قال استوى على العرش فقالوا استولى على العرش قال ابن قيل رحمه الله في نونيته امر اليهود بان يقولوا حطه فابوا وقالوا حنطه لهوان وكذلك الجهمي يقيل له استوى فابا وزاد الحرف للنكران فابا وزاد الحرف للنكران نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان الجهمي قيل له استوى الرحمن على العرش استوى فقال استوى واليهود قيل له نقولوا حطة فقالوا حنطة ما الفرق بينهم هذا محرف وهذا محرف هذا أمر أن يقول حطة فقال حنطة وهذا أمر أن يقرأها استوى فقرأها استوى نون اليهود ولا مجهمين هما في وحي رب العرش زائدتان ولهذا الأئمة صرحوا بتكفير من أنكر الاستوى اول من أفتى بكفر من أنكر الاستواء الإمام النعمان رحمه الله أبو حنيف اول الأئمة الأربعة في الترتيب الزمني ثم جاء من بعده الأئمة من كمالك وأحمد والشاذعي وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك وغيرهم من أئمة أهل العلم حكموا على من أنكر صفة الاستواء بالكفر لأنه كذب القرآن الله يقول استوى على العرش وهذا يقول لما يستوى على العرش العياذ بالله قال النقيم رحمه الله وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب والألفاظ للنعمان من لم يقر بأنه سبحانه فوق السما وفوق كل مكان ويقر أن الله فوق العرش لا يخفى عليه هواجس الأذهان فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زمان هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم وله شروح عدة لبيانه ابن قيم رحمه الله في نونيته يذكر لنا كلام أبي حنيفة النعمان قال وكذا النعمان قال وقبل وبعده يعقوب يعقوب هذا من الحنذية ومن أهل العلم والألفاظ للنعمان هذه الألفاظ التي سيذكرها ابن هي ألفاظ أبي حنيفة النعمان من لم يقر بأن الله بأنه سبحانه فوق السماء كما قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى وقال أأمنتم من في السماء من الذي في السماء الله تبارك وتعالى وفي الصحيح عند الإيمان المسلم أن الحكم بن عمر السلمي رضي الله عنه لطم جارية له فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائت بها فجاءت الجارية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا جارية أين الله فقالت في السماء وفي رواية أشارت بيدها إلى السماء فقالت فقال من أنا فقالت أنت رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة جعل النبي صلى الله عليه وسلم إقرار الجارية بأن الله في السماء وإقرار الجارية بأن محمد الرسول الله جعلها علامة الإيمان جعلها علامة الإيمان ولهذا لم من لم يقر بهذا الأمر لم يعرف ربه حقيقته ولم يعرف صفات الله تبارك وتعالى التي لن يستطيع أن يتعرف على ربه في يوم القيامة إذا جاء الله عز وجل وكشف عن ساقه سبحانه وتعالى كما تقدم معنا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أكتفي بهذا ونكمل في الدرس قادم بإذن الله عز وجل والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين